لا اله الا الله بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون ره بين ايديهم وبايمانهم ابشركم اليوم واشراتكم اليوم جنات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 ليرجعوا ورائكم فألتمسوا نورا ضرب بينهم فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب يُرَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جاء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 وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ اعْلَمُوا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلم أنما الحياة الدنيا له وله وزيرته تفخر بينكم وتفخر بينكم وتكثر في الأموال والأولاد كمثل غيث ك مثل وريث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وموفرة من الله ورضاه وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور.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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد